إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِلْبَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَهُ نَشَاءُ أَنْ نَجْعَلَهُ مِنكُمْ مَلَائِكَةً فِيهِ الْأَضْيَافُ يَخْلُفُونَ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا يَتَّبِعُونَ هَٰذَا صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا وَلَا يَصُدُّكُمْ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ وَلَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُم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 اوَأَيُّوبٌ لِّلَّذِينَ لَمْ يُؤْمِنُوا عَذَابُ يَوْمٍ أَلِيمٍ هَل يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً هَل يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا الاخره يوم بعضهم لبعض عدو الاخره يوم اذ بعضهم المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم ادخلوا الجنة وَأَجُكُم تُحذَرُونَ يُطافُ عَلَيْهِم بِصِحَافٍ مِنْ بَهَارٍ وَأَكْوَابٍ يُطافُ عَلَيْهِم بِصِحَافٍ من وَتَلذُ الْأَعْيُنُ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِي الْأَنْفُسُ وَتَلذُ الْأَعْيُنُ وَهَنَا تَمْضِي خَالِدُونَ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثَتْ مُوسَى وَتِلْكَ اتِنَ الكَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُونَا فِيمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ يُطَافُ عَلَيْهَا بِصِحَافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَكْمَامٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَسَوْفَ تَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتَ فِي خَيْرٍ وَأَكْثَرُ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي مَوْرِثُهَا وَتِلْكَ الْجَنَّةُ التي فهم فيها خاكهة كثيرة منها تأكلون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون جَهَنَّمَ مَخَالِدُونَ لا يَفْتَرُ عَنْهُمْ لا يَفْتَرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فيه وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا الظَّالِمِينَ وَنَذَرُ يَوْمَئِذٍ جئناكم بالحق لقد جئناكم بالحق ولكن اكثركم للحق كارهون ام ابرًا ام ضالًا فإنا مبرمون ام يحسمون ان لنا نسمع سرهم ونجا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 فَحَانَ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ فَذَرَهُمْ يَخُوضُونَ وَيَلْعَبُونَ حَتَّى الْمُلَاقَى يَوْمَهُ الَّذِي مُعَدُّ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهُهُمْ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰه السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله فأنا يخفكون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فاصفح عنهم وقل سلام sông phảiạn